bye All right. وَمَنْ يَعْصِلُ لَهَا وَعَتُو لَهُ فَإِنَّ لَهُ قل إن عذري قلبي. So هو هو وعود إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا إِنَّمَا نَشِيءٌ الظَّالِمِ إِنَّمَا نَشِيءٌ الظَّالِمِ والكون سوا بكوا الدنيا تنهيدا يتبع جميعاً فيما اشتريوا While coin is lower he go ما ومن شيء امل من ماتم یقولوا و جبال چند فكيف تتقون إن كفعت من يجعل لكم. نه I need وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ خير